محمد مصطفى جاد المولى نعمل ايه الذريعه من ايه القمح من التقاوى نزرع من الزريع والقمح من التقاوى ده في موضوع قدامنا مشروع بنفصل في فيه ورد عليك يا ابو محمود ساق عليك النبي يا شيخته في القلب عن عادم جاد حماده الورد علي الورد ما يبقاش عليا انا مش فاضي عشان اقط عليه ورد دوري نعره <تصفيق> لو حتى الكبر <تصفيق> تنهرهما ولاذ المعاني <تصفيق> تنهرهما ولا تمنعهما افس ولا I'm gonna make اراياك سايد وحلبيك وشافك الجميع حال بك شايف والله وحلبيك, وحلبيك وزك ابليس بحل ذنب ويحل بيدي لو عم في جفها يا ابو راح تاكلوا مش عايز اتحسبا فيكم خبري راح تاكلوا بعضيكم مش عايز اتحسبا فيكم هو انا يعني عشان تعبان كل واحد خد له مكان هو انا يعني انت تعب كل واحد خد له مكان وانا في البيت زي دفع عن ديتو وانا في البيت زي دفع عن ديتو دابو دابو شايل اسحق بين ايدكم مش عايز أتحاسب فيكم هو أنا تعبان كل واحد خد له مكان هو أنا يعني عشان تعبان كل واحد خد له مكان کبھی دین سنتے رفتی خبره خبر ہے هو معلوم بابر هو ہو عشان دابا كل واحد جد له مكان ولا فين بيتصيط في عين ديكو خبر لا تاكلوا بعضكم صعود سعود وحياه سيدنا النبي انت وحسان تطلعوا كل المدفع وحياه رسول الله عشان خاطر الناس القعده دي خصيمك النبي ما نسج البهاد رسول الله نسج هو يا تعب كل واحد خد له مكان هو يا ناشف الزنيه وهذا بالزنيه الزنية اول وثاني من الزنيه الزنيه وادب بالزنيه ورث ورث من, جميلة جميلة من, من يعني أبو خليل اللي هو إبراهيم حيب. أبو عبد الرحمن مان كمان قول إبراهيم أبو عبد الرحمن يعني زنيب بحري وقبله يمسي على عريس الليلة يا سأ أبو مصطفى تمنى له أيضا ليالي العمر الجميل ربنا يتم عليه بخير بخير واحلى مسا الباشا ابراهيم الله عز وجل محمد محمد مروه محمد أبو مروه محمد بن ابي مروه بن ابي مروه بن ابي مروه ما عليّ يا شورا في البيت ما عليّ يا شورا دينا تعباد بيت ما لي شورى ده انا تعبان وغربت ولا رفي خشى كبر ولا عيب وابوكم كبر الشيب ولا رفي خشى ولا عيب وابوكم كبر الشيب من राख को दा नाम रब्बे को खबर है लखता तुम बाद O تبعت الشيطان مالي, مالي ومش عايش أدالي مالي وانا. قبلي وبحري بمسي على عريس عريس الليلة ياسر أبو مستفى يقول له ربنا يتمم التمام على خير ويتمنى لي أجمل ليالي العمر وربنا يتمم على خير وأحلى مساء من الباشا أبراهيم أبو عبد الرحمن أبو الغايف على أخوه محمد أبو الفلم، محمد أبو الفلام يعني أبو مروان يعني مفتشين الصحه مطار رقصر يعني بوابط مصر الدولي أول ونسا وتهي اليوم الزنيه بحر وقبل يعني قبل وبحر الزنيه والله أعقلها من سيد أحمد بن دريس لما جامعنا الجزائر ونزل مصر سيد أحمد بن دريس هو معنا سيد الناس التارم معنا نجاح يعتبر دعمي في النسب سيد أحمد بن دريس من نزل من الجزائر إلى مصر ونزل نزل نزنية هنا أعقل تاريخ أولا الزنية بحروم بحروم مشاخر ولا انسى تحيط الحمديه خاصه اللي هم بالزنية بشاخر العرب <تضحي> علشان الورث الورس الا نسايفه فقال وين وين وين عشان الورس إلا نسايفه ازول فيكم وين اسايفه وليكم التعم تعم ما بجاليش كلمة في البيت قوليكم انت عبت يا نور البيت ما بجاليش كلمة في البيت وانا قفلت عطري عليكم خبرين واحدة دور